Mufsedu fi al-ardhi, qalu innama nhamu mursalhu. Ala innahumhum al-mufsedun, wallaikilla ya'ishuun. Wa idha qila aminu kama aminan nasu,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 حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاءوا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 وأنتم تعلمون وَإِن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من صادقين فإِن لَم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ Tägri min tahtia alhaa. Kullama ruziq مِنْهَا min thamarat irizqa. Qalu hada Kullama ruziq minha min thamarat irizqa. Qalu hada aldi ruziq na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 فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوه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 قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم بئوني فقال أم بئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين "قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت لنا إنك أنت العلم الحكيم قال يا آدم أعبهم بأسمائهم فلما أعبهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إن وأعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا illa ilayni sa'aba waastakbara wa kana minal kafirin wa qulna ya adamu askun anta wa zawjukal jannata wa kula minha maradan haythu shittuma wa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 Atat Moron Sabil Vidri Watan Suna Fusakumwaantatlun al Kitab Fadatati Lun wasterino bi swabili swada wasterino bi Heillä on kipłość hea, else on okmaisia. أَنَّهُم hesitate to zoišل ja and eben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 يذبحون أبناءكم ويستحيون نسائكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ ثر قنا بكم البحر فأجيناكم وأغرقنا ألف العون وأن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 بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وغللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشرطوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْذِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذالك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمى صالحا فلهم أجرهم, فلهم أجرهم عند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 أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم وإذ أخذنا ميفاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء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 بلَّعَنَهُمُ بل اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقُلِ لَمْ مَا يُحْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ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 وَإِذْ أَخَذْنَ مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فُقَّكُمُ الْطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّتِهِ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِسَمَآ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِذْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 Vada ta' jidi n'ahom ehrasonna وَمِنَ Vamina lady n'a shrakua, waddu aha du homlaw, uramahua, alfasana. Uramahua, bimuza, zihi, minalla, dabi, عدوا لجبريل فإنّه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدو وبشرا للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومكلا فإن الله عدو للكافرين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 فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نَبَذَ الفريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وَاتَّبَعُوا مَا تَتَلُّو الشياطين عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتَلُّو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا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 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا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 لاوته أولئك يؤمنون به وَمَن يكفر بِهِ فَأُولئك همُ الخاسرون يَا بَنِي إسْرَائِلَ اذْكُرُونِ عَمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَادِينَ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 بَتَلَى إبراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعَلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ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 قَالوا وَمَن كَفَرَ فَأَمْتِعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ اضْرِبْهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّ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 وَلَقَدْ اسْطَخَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إذ راهيم وما كان من المشركين قولوا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 تادوا وإن تولوا فإنما هم في شقاء فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبرت الله ومن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجون لنا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنهم Nmillä مَا oman johd pouredet, ja minne omanotherinötä. favourto kommt, ja t elasin ist tailskin. Matthew 10. Asel很多 material вродеu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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين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 ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 وجئت الا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم فلا تخشواهم واخشروني ولاتم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم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 الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبل أن نكون بشئ من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا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 أئكم آتوب عليهم وأنت تواب رحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.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 الهار والفلك التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما الله من السماء مما الناس وما أنزل الله من السماء مما الأرض بعد موتها، فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وتصر في الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لأيات لقوم يعقلون.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 شديد العذاب إذا الذين تتبعوا من الذين تتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تتبعوا لو أن لنا كرة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 كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي يلعق بما لا يسمع إلا دعاء ولدا أشكروا لله وأشكروا كُنتُم إن كنتم إياه تعبدون إنما حرّم عليكم الميت تودّم ولحم الخنزير وما أهله به لغير الله فمن ضطر غير باطٍ كِتَابَ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا هَؤُلَاءِ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا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 وَالصَّائِنِينَ وفي مَناشِكِهِمْ وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا عَلَىٰ مِلَّتِهِمْ في دَعَاهُ والضراء وحين ۚ أولئك الذين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 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده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 minnkumus shahra falyasum waman kaan marijan aua ala على faiddaun minn ayyam inni ukar yuridu allahu bikomu lyusra wala yuridu bikomu lusra wali tukminu liridda wali tukabiru allaha وَذِي تُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَىكُمْ وَلَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ إلا لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تَخْتَانُونَ أنفسكم فتاب عليكم وَعَفَا عنكم فالآن باشروهن وَابْتَغُوا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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتكنوا فريقا من اموال الناس بالاذم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل اله قل هي مواثئ للناس والحج وليس البر بأن تأتى البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقا واتو البيوت من أبوابها واتقوا الله واتق الله لعلكم قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث سقطفتموهم واخرجوههم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 وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصلتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا ربوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن ضل تَفِر اللَّ إ اللهَّ ه الله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 الا اسمع علي لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم تحشرون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ مَثْوَىً وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَمْراضَةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ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 الْيَوْمَ نَظَرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ فِي غُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَلْ إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِّنْ آيَةٍ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 لم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء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 يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو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 فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُّهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نساءكم حفظ لكم فاتوا حفظكم أنشئتم وقدموا لأمفسكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أنكم ملقون وبشر المؤمنين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 الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخذ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 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقومه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 ولا تعزموا عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمثوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا قن مُحسمين وَإ قَقتُمُهُ مقَدلِ أَن تَمَسوه وَقَد فَ رَدتُمْ لَ فَربَةَمُ فَنِصُمَا فَرَدتُم إِللاا إِلااأَ أَوْ يَعفُ والالَّذ بِيَدِهِ عقَدَةٌ النِكَ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِتَتْقَوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 اللَّهَ قَبْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَضْبِطُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ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 وكتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن إن الله قد بعث لكم طالو تملك قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يتسعت من المال قال إن الله صطفه عليكم وزاده بس في العلم والجسم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 إن غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين قَتَلَ دَاوُدُ جَادُوتُ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وأتينا عيسى بن نضيما البيينات وأيده بروح القدس ولو شاء اللهم قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر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 Siostun долго as Oessions video treats Tumis L новый L كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاهوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوفق ولم فصام والله سميع عليم الله ولي الذين laidina, يخرجهم من الظلمات joo, النور والذين كفروا إبراهيم ربّي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبُهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين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 قال بل نبستمئه عاما فنظر الى طعامك وشرابك لم فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِلُّ الْمَوْتَى قَالَ أَوَدَمْتُ أَمْنَ قَالَ بَلَى وَلَا كَلِيَ قَمَ إِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزء ثم دعهن يأتيك سعيا ثم دعهن يأتيك سعيا وعدم أن الله عزيم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 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِتَغْرِيرٍ أَمْ رِضْوَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ كمثل جنة بربروة أصابها وابل فَآتَتْ أكلها ضعفين فإن لم يصدها وابل فطل والله بما تعملون بصير أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَى جري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وده ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحتراقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن ترمضوا فيه واعلموا أن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 مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يذكر إلا من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعماهي وإن تخفوها وتهتوها الفقراء فهو خير لكم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 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِّبَى فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَى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 لا ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الذبائح كن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 تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، ثم ترفا كل نفس.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 كما علمه الله فليكتب وليملد الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سَفِيهًا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفليمل وليه بالعدل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 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعمل لاَ هِيَ مَا فِي السماوات وما فِي الأَرْضِ وَإِن تَدُدُّوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يحاسبكم به الله.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 لا La yukelifullahu nafsan illa wussahaa. 2. Laha ma kesebat, 3. Wawalaiha ma kesebat. 4. Rabbna la tukashithna 5. In على الذين من قبلنا.